الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلف الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهزه إله من الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب الغذة والعطية هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه النسائل والأحكام التي تتعلق بالتبرع ولما كان الوقف نوعا من أنواع التبرع ناسب أن يذكر أحكام الهبة والعطية بعده فمناسبة باب الهدية والعطية لباب الوقت من هذا الوجه الظاهرة وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة المبي صلى الله عليه وسلم على نشرعية الهبة والعطية فالآيات التي وردت في استحلاب الإحسان وبدره من الناس والآيات التي ذلت على في المعروف وإذاء الخير من الناس من حيها الأصل تعتبر جالة على مشروعية الهبى والعطية خاصة وأن الهباة والعطايا قد يراد بها وجه الله عز وجل حينما يهد الإنسان لأخيه المسلم حتى تزداد المحبة بينهما وتقوى أواصر, وتقوى أواصر الأخوة ووشائج الإسلام التي تربط بين المسلم وإخوانه فتكون الهبة والعطية عبادة من هذا الوجه وأما بالنسبة للسنة فالأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الهدى بل رغب عليه الصلاة والسلام فيها كما في حديث السنن عن أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا تحب فهذا الحديث رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية وإعطاء المسلمين لأخيه المسلم على سبيل المحبة وبيّن أنفسنا العاقبة في ذلك وأنها تزيد من المحبة والألفة وهذا مقصود شاعن فكل ما يدعو إلى قوة المحبة بين المسلمين منذوب إليه وتحصيله مرغوب فيه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أنه قال لو أهدي إلي فراع لقدر وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث بين أنه لو كانت الهدية إليه عليه الصلاة والسلام هدية له عليه الصلاة والسلام فراعا لقدرها عليه الصلاة والسلام ولم يردها وهذا يشير إلى أن الهدايا تختلف باختلاف الناس فلا تحتقل الهدية خاصة إذا جاءتك من الضعيف والفقير والذي ليس عنده ضوء ولا عنده مال فتعلم أن المقصود هو التودد إليك والمحبة فلا تكثر له خاطراً ولتجبر بخاطره وتقبله وتقبل هدية ولو كان الشيئاً يسيراً وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرثني شاكم وهذا يدل أن فضلي العضية والإستام خاصة من الجارب جارب حتى كان بعض العلماء يقول رحمه الله يقول يا لي نسل كل نسل منه وسأل نفسه من الذي أهدى لجارب كلما مرت فترة أو مرت مام يسأل الإنسان نفسه هل قدم لجاره شيئا كذلك أيضا ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهدية حتى من الكافر كما في قصة المقوقف وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى كما في الحديث الصحيح أنه أهدى إلى النجاشي رحمه الله وتوفي النجاشي قبل أن تبلغه هدية النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الهدية والعطية لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدية دالة على مشروعيتها والحتى جاء في صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية أنه يقبل الهدية ويرب الصدقة قال الظلماء رحمهم الله إن الهدية مشروعة بهذه الأدلة لما فيها من المصالح ولما فيها من درء المفاسد أما المصالح التي تحققها الهدية فمن أعظمها مما ذكرناه أنها تزيد المحبة وقد ثبت قوله عليه الصلاة والسلام تهادو تحبو وأما المفاسد فإنها تقطع سوء الظنون وتزيد من النفوس الإحام والشخناء وكذلك ربما أزالت الحسد وأبصأت ناره من القلب لأن الإنسان إذا رأى أخاه في نعمة وحسده عليها وإذا بالمحسود يقدم هدية وعضية ويشارك ذلك الحاسد فيغضيه شيئا فإن هذا يكسر قلبه ويضحئ نار الحسد التي في نفسه من الله عليه وسلم إضافة إلى أن الهدية إذا كانت من المشتاد والمسكين تكون قربة لله عز وجل وطاعة من الله شبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله باب الهدة والعطية هناك فرق بين الهدة والعطية يقال وهب الشيئ يهده هدة إذا منحه للغير والعطية في معنى الهدة لكن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الهبة والعطية فهناك هبة وهناك هدية وهناك عطية وهناك صدقة فأما بالنسبة من هدية فهي الشيء الذي يحمله الإنسان بالغير إكراما له وإجلالا فإذا أعطى إنسان إنسانا إنسانا شيئا وحمل الشيء إليه فإن هذا هدية لكن الهبى لا تثنب يقول له خذ هذا الشيء أي وهدك ذو فإذا الهدية فيها معنى زائد عن الهبى فالهدية الهبى لحيث الأصل تمليك ويقصد بها تمليك الغيب المال الذي يملكه الواهد على ذبيل المعروف والإحسان لا معاوضة به كما سيأتي إن شاء الله في التعريف فإذا ورهدت الشيء وحملته للمهوض فهذا هو نعنى الهدية وأما إذا تحت اتخذ هذا الشيء وارفع هذا الشيء وهذا الشيء لك فقد ورهدك وأما بالنسبة للعقية فالعقية تكون لما بعد الموت يهبه ويعطيه الشيخ لما بعد نوته نسندا لما بعد نوت وأما بالنسبة للصدقة فالعطية الهبة والهدية إذا أعطاها بخسان غالبا ما تكون لحظوظ الدنيا وقد يكون فيها معنى الهبادة كما ذكرنا لكن الصدقة تعطى وتبدل ويراد بها وجه الله سبحانه وتعالى ويطلب المتصدق والنعطي ما عند الله عز وجل بخلاف الهبر وبخلاف الهدية فإن الهدية قد يعطيها من باب كسف القلب وهذا أول قد يكون دنيويا خاصة إذا كان يخشى شبر الإنسان فأعطاه الهدية ونحن ذلك فهذه كلها مقاط الدنيوية لكن الصدقة تكون العطية فيها مراداً بها وجه الله سبحانه وتعالى ويقصد منها تقرب إليه جل وعلا أما بالنسبة لأركان التي تقوم عليها الهدى فإنها تقوم على أربعة أركان الواحد والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة هذه الأربعة الأشياء إذا وجدت وجدت الهدى الواحد هو الذي يملك الشيء الموضوب ويقوم بذدره وإعطائه للغير يشتغط فيه أن يكون جائد التفضل مالكا للشيء الذي وذلك الحق بملكيته للشيء الذي يريد هبته ويأذن له الشرع بالذدل والهبت بناء على ذلك يكون مالكا شرا رشيدا بالغا عاقلا فإذا لابد من توفر هذه الشروف فلا تصح الهدة من مجنون ولا تصح الهدة من صبي ولا تصح الهدة السفيد والمحجور عليه سواء كان لذلث أو غيره ويكون مالكا للشيء الذي يهب فلا يسح أن يهب شيئا هو ملك لغيره أو يهد شيئا ليس بملكته أصلا أو لا يدخلوا تدخلوا الملكية فإذا فعل ذلك فإنها لا تكون هبة ولا تسدي عليها أحكام هبة وأما بالنسبة للسرية فإن الملوك تقدم معنى أنه هو وما ملك ملك لسيده إلا أن يأذرنه السيد لتصرف هذا مستثناء أما بالنسبة للشيء الموهود فيشترص أن يكون مالا قابلاً للتمليك فلو كان أن يكون مالاً فيخرج ما ليس جمالاً ولا حكم الأموال ومن هنا لا تصح هبة الأعضاء أعضاء الآدمين وهي مفرعة على هذا الأرض لأن أعضاء الآدمين ليست فيها ملكية إذ من شرط صحة الهبأ والعطية أن يكون الواهد مالكا للشيء الذي يهد فلو قال قائد إن الله عز وجل مكن الإنسان أن يستفيد من كريةه وأن يستفيد من قرنيةه ونحن ذلك فإن هذا التبليك إذن وإذاحة فإن هذا على التفيد الإذن والإذاحة والتبليك معنا زائد على الإذن والإذاحة هناك فرق بين أن يؤذب الشخص بالشيء ينتفع به ويرتفق به وبين أن يملك هذا الشيء بحيث يتحن ينزله للغير مثلا الأمور العامة مثلا المطارح العامة مثلا المواقف ونحها هذه مأدونا لك أن تنتفع بها كواحد شأنك شائر الناس لكن لا يتحن تبع على غير لأن الإذنة بانتفاعتها فيها لا يستدل مغييتك لها والله عز وجل لأذن المخلط أن ينتبع لجسده هو ليس بمالك الله مما يدر على ذلك أنه لا يدر لها أن يديع نفسه فإذا كان مالكا لنسيين افضح ذيعه أن يديع نفسه لأن الهبة وهذا محل الكتاب بين العلم رحمه الله عنه كله ما جاز ذيعه جازت هبته وبناء على ذلك فالأعوال ليست محلا للملكية وإنما هي من خلق الله عز وجل الذي أدن للإنسان أن ينتفع به هذا مذهب من يقول بعدم صحة التدرع في الأعضاء ويقيم هذا على هذا الأساس الذي دلت عليهم قصوب الشرعية ومما يقول هذا أن القول الذي يقول بالهبة وجواز هبة الأعضاء يقول لا يجز بيه وهذا تناقض لأنه إذا أذن بالهدتي في العناق أن الهدى فرعا على الملكية ومن ملك شيئا جاز له أن يبيعه, أن يبيعه وهناك مسألة مهمة وهي أن هناك حتى ولو قيل إن الإنسان ينبك أعضاءه فإن هناك فرقا ضينا الملكية والتمنيه فقد يكون الشيء ملكا للإنسان ولا يسحني ملكه للغير ومن أنثلة ذلك أم الولد فإن الجارية إلى ملكها الإنسان بتبليك الله عز وجل له واشتراها فأصدحت ملكا شرعيا له ووضعها وتستطاها فحملت وأنجبت وأصدحت أم ولد أن القول جاء بمصحة بيعها في مواردة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حينئذ من كل الإنسان لا يسكس عنه ملكاها لله إذا قال أو ما ملكت إيمانهم وبالإجماء أنه ملك له ولذلك تعتق عليه بعد موته ومن هنا نذهب من قال بعدل صحة الهبة في هذه المثلة يترعى على الأصول المقربة في الشريعة أنه لا تصح الهبة إلا لشيء ينلكه لنسانا فالواهد يشترف فيه أن يكون نارفاً للشيء الذي يهد فلا يصح أن يهد ما كذلك الركم الثاني وهو المنهوب الشيء المنهوب يشترف فيه الشروط أن يكون مالاً كما ذكرنا وأن يكون مملوكاً بالواهد ومألوماً له, له بالتصرف فيه وإذا قلنا أن يكون مالاً خرج مالاً قيمة له في الشرف كالميتة والخمر والخنزيز والأطنام فهذه الأشياء لا تصح هذتها ولذلك لو أنه أخذ حيوانا محمطا غير مذكا فإنه نجس وميتا فلو وهبه إياد فإن هذا ليس من حمل للهبة وليس بهبة شرعية وأما النهوض له فهو الطرف التالث فأما النهوض له هو الطرف التالث الذي تصرف الهبة إليه وهذا الطرف يشمل الصغير والكبير تصح الهبى للصغير تصح الهبى للبكر والأمتة والأمر في المنهوب له أوسع من الواحد وأما بالنسبة للصيغة فهي الإيجاب والقبول الإيجاب قولوا وهبتك وهبتك خيارتي وهبتك داري وهبتك أرضي وأما القبول أن يقول قبلته الهبى وسيأتي إن شاء الله ديانه هنا ويحل حل الايجاب والقبول ما دل علينا فاذا جرى العرض للدلاله على الهبه مثل ما يجري مثلا في الزواج يعطي الشخص هديه ويوصلها إلى صاحب الزواج او الزوج ويعطيه هذه الهديه دون ان يتكلم يقبل اا هدية أخيك دون أن يحدث بينهم ما ودون أن يقول أهديتك دون أن يكون هناك خيرا لكن جرى العرف ان هذا الفعل من المعاطا دال من على الهدى والهدية كل هذا كما ذكرنا أركال تقوم عليها الهدى وتقوم عليها الهدية ولا شك أنه ينبغي المراعى في الشيء الموجود والهدية أن يكون معلوماً فلا تفح هبة الأشياء المجهولة وسيأتي إن شاء الله أسهل هذه الشروط وبيانها يقول المصنف رحمه الله باب الهبة والعبية حيث هذا الموضع سأذكر لك جنة من الأحكام والمسائل التي تتعلم بالهباة والعطاء قال رحمه الله تعالى وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره قال رحمه الله وهي التبرع يقول المصنف رحمه الله وهي الهدة والعطية التبرع وهو بدر الشيء للغير والتبرع لا يكون إلا في الشيء الذي لا مقابل له فخرج بهذا القيض البيع لأن البيع هي تبتبرع إنما معاوضة فيغطيه داره لقاء مئة ألف فيغطيه سيارة في عشرة آلاف فلن يتبرع له وليعطيها على سبيل الإحسان وإنما تعطاه إياها على سبيل المعاوضة هذا النور من الفقود لا يدخل في الهباك ولا في العطايا وهي يستبرع نال لتمليك ماله المعلوم لتمليك ماله المعلوم هذا محل التدرع تدرع بماله المعلوم على سبيل التميك فخرج ما إذا تدرع به بمنذعته على السبيل العائد وعلى سبيل القرض فالشخص مثلا إذا أعطى مئة ألف لرجل جينا فإنه تدرع له وتنازل له لإعطاء المبلغ مدة المعلومة لم يتنازل له بالإعطاء على سبيل التمليك وإنما أعطاه ذلك على أساس أن يربى عوضا عنه والعارية وأنه أعطاه مالا في السيارة قد نوصد هذه السيارة شهرا أعني المشافر وهذه السيارة تبقى عندك أسبوعا أذنت لك أن تتفضل فيها أو تذهب بها فتقدم معنا هذا هداب العارية فلا يدخل معنا في الهداب باب الهدايا دون الموجود في حياتهم الموجود فخرد مليت بموجود كان يهده ثمره البستانه للسنه القادمه و يهده ثمره البستان سنين او يهده ما تحمله هذه الدابه وليست فيها حمل فهذه هبة م... شيء غير موجود في في صحة الهبة أن تكون في شيء موجود الشيء غير الموجود لا تستحبته في حياته في حياته خرج ما بعد الموت فما ذكرنا العطايا كل ما بعد الموتنان والوصايا غيره غيره وهو الموهوب له الركن الثالث الذي ذكرناه من الشخص الذي يوهب له إذا وعبها للغير فإن شرب فيها عوضاً علوماً فبيعه الغير هنا نكراً يعني يشمل كل ما هذا الإنسان حتى ولو كان له كولده فلو وعب جنته أو وعب ابنه فإنه داخل في الغير وعب الصغير وكبير فالهداء يصح لهذا كله وعب الغير يعتبر طرقا ثاميا عن الشخص نفسي نعم. فإن سرق فيها عبضا معلوما فبيعا الهدة تنقسم إلى قسمين إما أن يهب الإنسان الشيء ولا يريد عبضا عليه وإما أن يهب الشيء ويريد عليه العبض فالنوع الأول هو مطلق الهدة يقال هذه هدة والنوع الثاني يقال لها هدة الثواق تقيد لأنها مقصودة ويراد منها أن يرد الموهوب له هذه الهدى أما بالنسبة للنوع الأول غالبا ما يكون من الكبير للصغير كالأغنياء إلى وهب الفطراء فإنها تكون هدى والأمر فيها واضح أن الغني إذا أعطى الفطور غالبا ما يريد شيئا منه ما يريد شيئا في مقابل هذه الهدى وأما بالنسبة وهدى الوالد لولدي فنحن ذلك هذه كلها هدات مطلقة لكن هبة الثوار أن يعطي الهدية يريد أحسن منها أو يريد مثلها وهذا النوع من الهبات حرمه الله عنه الهدايا حرمه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وذلك في سبحانه ولا تمن تستكتب أي لا تعطي العطية لا تهدم تريد ما هو أكثر منها لأن هذا هو شأن الضعفاء وهذا النوع وهو هبة الثواب جائد شئنا بإجماعي ما نعطب عليه لكنه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأشياء التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بتحرينه وغيره من زائد الأمة لا يقوم في هذا وحرم الله السبب على نبيه لأنه كما ذكرنا فيها ما انقصر فمن أمثلة هذا النوع طبعا يكون هذا النوع أحياناً تعرف هدث الثواب إما بالشرط وإما بالعرف يقول له مثلاً بالعرف بالشط لا يشترط عليه أن يرد عليه هدية يقول له هذه السيارة هدية إن جاءتك السيارة من نوع كذا وكذا هدها ليه هدها لها أحكام خاصة العرف يضل على هدث الثواب من أنثبته ما يجب في الزواج وهذا موجود من القديم أن الشخ يأتي في زواك قريبه ويعطيه في هذه المناشرة وجرى العرف أنه إن تزوج الواهد فإن الموهوب له يرد له هدية في هذه الحالة عموما هدة الثواب إما أن يعطيه مثل ما أعطى أو يعطيه أفضل مما أعطى لكن ما يخطي الأقل يعطيه نثل أو اعلى ومما يدل على هدى الثواب بالعرف الهدى للعضناء والكبراء إذا كانت من الضعفاء فمثلا إذا كان الإنسان غنيا سريا وجاءه فقير فأعطاه هدية فإنه واضح أنه يريد منه مكافأة ويريد منه ربا لهذا الجميل والمعروف ليكون حكم حكم هدى الثواب السبب للتفريق أن هبث الثواب فيها حقوق وجرى العرف لأن فيها حق للشخص الذي يهد فلو امتنع الموهوب له وقال لا ما أرد فإنه حينئذ يزد لها حكم خاص بخلاف الهباء العام فإذا كانت الهباء جرى العرف أنها ترد تردها وتكافئ من رهبك وأعطاه سواء كان ذلك في المناشبات مثل الزواجات ومثل المولود إذا ولد يعطى وارده وفي الحقيقة هي هادة طيبة ومخمودة لأن الإنسان في زواجه قد لا نفسه أن يأخذ من الناس شيئا على سبيل الصدقة ولا ترضى نفسه أن الناس الناس ويفعل الناس سنثل هذه الهذاك والهدايا تعيمه وتساعده على الزواج ويعفاظ نفسه إضافة إلى أنها تزيد من المحبة بين الناس وتجعلهم في المناسبات حتى وللوقع من بعض تفريد فإنه تحت وجود ورأة هذه الأعراف يحس أنه محرد إلا أن يحضر هذا الزواد ويحضر هذا المكاح وفي هذا أيضا تحقيق لمقصود الشرع من إجابة الولينا وإجابة الدعوة فهبث الزواد لها حكم خاص فإذا ثبتت هبة الثوارب الثوارب بالشرط أو بالعرف فإنها تكون في حكم البيت وتكون هبة هبة معاوضة تتفرع عليها مسائل سيأتي بيانها إن شاء الله عند تقرير من سنك رحمه الله أنها في حكم البيت على كل حال الهبة بالقصم إلى هذين القسمين الهبة المحظة والهبة بالقصد الثوارب وتغرف الهبة وقفة الثواب إما بالشرط وإما بالعرف فإذا وقعت الشرط على إشكال يهده ويشترف عليها الضد وأما إذا كانت الهبة للثواب ودل العرفة بالعرف فإنها تأخذ أيضا فقم البيع أما إذا كانت هبة مطلقة فلا إشكال فيها نعم ولا مجهولا إلا ما تعذر علمه فإن فيها عوضاً معلوماً فبيعاً فإن شرط فيها عوضاً معلوماً العوض هو المقابل عارض الشيء بالشيء إذا جعله مقابلاً له فإن شرط فيها عوضاً قال وحذك هذا العسل ألا أن تعطيني على أن تغطيني مثلا ستابة الفنان أو على أن تغطيني كذا وكذا وأن شيئا معلوما فحكم حكم البيع فائدة كون كوننا نحكم بأنها كالبيع أنه لو هبه سيارة واشترط عوضا لها شيئا آخر فأعطاه ذلك الشيء ثم تبين أن السيارة الأولى معيبة فهل يستحق الرجل؟ هذه نثلة قال بعض الظلماء استحقه الصحيح أنها انجرت في العرف فإنها انجرت نشارطة أخذت حكم بيء وظهر العين قال له هدتك ساعتي على أن تهدني ساعدك قال خذ ساعتي فسارت ساعة لساعدة ثم تبين أن إحدث ساعتين فيها عين استحق الرجل فإذن إذا أخذ الحكم البيع جرى عليها منذر على البيع من أحكام ويكون فيها الخيار على في الطول والنزوم فقوله رحمه الله بيانه رحمه الله إذا أن المشارة تستيع من عوض المعلوم وذلك شرطا يكون عوض معلونا المبيع لا يستخدم مجهول كما تقدر ولا يستخدم مجهولا إلا ما تعدر علمه ولا تصح الهبة المجهول إلا ما تعدر علمه فلو قال انه وهبتك شيئا فاننا لا تصح ولا تنعد الهبه لاننا لا ندري ما هو هذا الشيء الا بد ان تكون هبه لشيء معين احدثك السياره في هذه فان يبن يكون وهذا معينا او لهذا الشيء ان نسلم وصفا يخرجه عن الذهاله نعم من امثله ذلك قالوا في القديم مثلا أو حتى إلى الآن مثلا في القديم يقول وهبزك ما تنجبه جارية إن الذي تحمله الجارية فضعه لا يدرى اللكر من هو او أنت حي أو هذا مجهول وكذلك لو قال ما في بطن هذه الناقة لأنه مجهول مجهول الوجود مجهول السلامة مجهول الصفاة اجتبع فيه جهانا من كل هذه الأرض مجهول الوجود لأنه قد يكون الناقة منتفخة في البطن ليس فيها حم يكون مرض ليس بحم حقيقي طيب لو كان تأكدنا أنه دمير فإننا لا, لا ندعي حي هو الـ الـ الـ الـ الـ أو ميت المجهول قومه حي مومية ثالثا لا ندعي لو أنه حي أن يبقى حي إلى الملاذة ثم إذا خرج حياً بعد أن تريد الناقة فإنما بالأسلام والسفاة في خلص الناق الصحة وبناء على ذلك ما يوصح لا تكون فكذبة على هذا الوجه أسابه رسول الله فضيلة الشيخ وجزاء خير الجزاء فضيلة, فضيلة الشيخ هل يجلد رباء كهبة السواء حيث إنها مبادلة ماني بمال أسابه رسول الله لا الحمد لله صلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحيه ومن مونا إما بعد من حيث الأصل إذا وقعت على صورة الصرف يبلي وهكذا إذا كانت مبادلة من نفيده على الأصل الذي قرناه في باب الربا والصرف فتدين من هذا الرجل أخذ لأحكام البيئ فإذا حصل فيها ما يدل على الربا أخذت حكمه وهذا من العقود التي تقول إلى البيع للأصل ليست بعقود بيها لكن لا تقول إلى حكم البيع و يجب فيها الورضاющير و فيها الحكم البيع من كifs كلها على الأصل من أمثلة ذلك ما تقدمنا عن legislature ولو صالحه بعوط عن ما من أقربه و كان فيما يخصله في الصلف وجب أن يكون يد الدائم و يكون القبض في مجسي للاصلش ولا يكون هناك أخر ولا يكون هناك أخر أو نسى والله إعانا أسابقهم الله صغيرة الشيء فالزوجة يعطيها زوجها مالا من بيت دون فهل لها أن تتفتق من هذا المال أو تهدي دون إذن الزوج أسابقهم الله المرأة الرشيدة إذا أغطيت المال عليها إذا أعطاها زوجها المال عليها أن تتقلناها في نفسها وفي بيتها فتبدأ أول ما تبدأ بمن تعوثه ولا يجز لها أن تخاضر بأولادها وبزيت زوجها من حيث الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ادع بنفسك وبمن تعود فإذا كانت النفقة على حدود الحاجة ولا يمكن التصدق معها فلا يجز للمرأة أن تتصدق لمن في ذلك إضاءة الحق الواجب وحينئذ يمنع ويحضر عليها البدر والمعروف أما إذا كان المال في جسال والجيارة وفائد ويمكن التصدق به ولا يستضر الأولاد بذلك فإنها تؤجع على ذلك إذا كانت المعروف يعني الصدق بشيء مقبول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنه ذكر أن الخازم الأمين والرجل المؤتمن إذا تصدق بمعروف أجر كأجل صاحب المال فالمرأة الصالحة إذا أنفقت من مال زوجها تحتفظ النفقة عند الله عز وجل لا رياء ولا سمعة وفعلت ذلك دون إضراء بحقوق البيت فإنها مأجورة كزوجها في الله تعالى الآن أفضل الحمد لله فضيلة الشيخة والسائل والذي رحمه الله قبل من ثورتها طرف عشرة في لمرضه الذي نفتح من خبل أطباء بعد من حركه ثم الحكم ما العلم أنه كان محافظاً على الصلاة لا يفركها إثاثة الله لا يجوز للمسلم أن يفرك الصلاة ونا يجوز له أن يخرج عن وقتها إلا إذا أذن له شرعاً بذلك كما في حالة الجنة إذا كان من يرخص له أن يجمع بين الصلاتين فأخر الأولى إلى لقص ثاني أما غير هؤلاء من من رخص لهم فلا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن رقها فويل للمصلين الذين هم أو صلاة توعدهم الله بويله حتى قالت أبراهيمة السلف إنه واجم في جهن من نوصير فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حر فما أضعت الإنسان أن يطيق عذاب الله عز وجل فأمر الصلاة عظيم هذا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. فضلا أن تركها من كلية النادي النساء للنريض فإن أن على حالته يصلي بقيام وفقوع شريف على أرحيل الصلاة وأما إذا لم يكن فإنه يؤدي الصلاة على قدر طاقة حتى ولد الإناء برأسه لا يكلف الله نسلا إلا وسعى قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسينة رضي الله عنه لما تذفر بالبواسير صل قائنا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب لا يكلف الله نسلا إلا وسعى فعلى المرضى وعلى قرابة المرضى أن يمدهوهم أنهم إذا عجزوا عن أفعال الصلاة أنهم يصلون ملو بالإيمان ولا يكلفهم الله عز وجل إلا ما في وسعهم وأما بالنسبة للوالد فلا تنلك إلا أن تدعو الله له خاصة أنه لم يكن لم تتبين هل صلى فعلا أو لا لأن الصلاة لأن حكمك عليه بالصلاة تحتاج أن يخبرك لأنه لم يصلي لربما كان المريض لا يتحرك ولا يتكلم ولكن من يصلي في قرارة نفسه ويعلم هذا الحكم خاصة وأنه كان محافظا على الصلاة ونفس الله علينا أن يدعى الأمر كذلك أنه صلى و لم تصفط عن تحكم عليه بالصلاه لان الشر من منه منها اما اذا كان احضر وكان ظلم ان الصراقه ساقطه من كان المرض هذا جهل و يدعى بعض العلماء مثل هذا المثل من النساء التي تشكنا ويعذر فيها بالجهل وحينئذ يكون الحكم فيه أن امره إلى الله تعالى ولا يوجد مبرره في هذا الامر شيء لانه لا تدخلها من ناقة ولا يمكن أن تقلع عن الأموات والله تعالى أصابت من الله فضيلة الشيء كيف نكمل بين هاملين الفاعلتين قضايا الأعيان أنها تصرف دليلاً العموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أصابكم الله اختصاراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي إذا نزلت آية بالكتاب الله أو حكم عليه الصراط والسلام بحكمه وكان في حادثة معينة وجاء لفظ الآية ونبض حكمه عليه الصلاة والسلام عاما فإن الحذرة بعمل لفظه لا بخصوص السبب لا بخصوص السبب الذي من أجله جاءت هذه الحادثة فمثلا قال تعالى من كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة هذه الآية الكريمة نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أنه حمل إلى رسول الله سبحانه وتماث الصحيحين والقبل يتنافل من على وجهه فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى ثم قال الله عليه الصلاة والسلام قطع فرقاً بين ستة المساكين أو ثلاثة أيام أو إنسك نسيكاً أي ذبح هذا اللفظ الذي جاء في الآية الكريمة عام فمن كان منكم مريمه ولكن السبب خاص لأن كاعد من العجرة رضا الله عنه فرد من أفراد الأمة وهو خاء الحكم نزله خاصاً وبسببه فنقول العبرة بعموم اللفظ أي لفظ الآية نزل خصوص السبب ده وهكذا قضيه المراه لما جادل رسول الله صلى الله عليه في زوجها رضي الله عنها وارضاه اشتكى الى الله فنزلت ايه الظهار ايات الظهار صرف الظهار نزلت بشده خاصه وهي قضيه فعل رضي الله عنه ما ظهر من النساء لكنها نظها عام الذين يظهرون منكم من النساء فهذا هم بلا شك العموم فالعبرة تضعهم من لفظة الخلافة هذه القاعدة الأولى تدل على أنه ينبغي علينا في التشريع أن نجعل الألفاظ العامة عامة للأمة وتشفى الجميع الأمة إلا ما خفته الشر وأخرجه من هذا العموم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا هذا كله من أفرادهم من كان منكم وعلى الذين هذه كلها آمن إذا إذا نظرنا إلى هذه القاعدة يشترط فيها طبعا أن يكون هناك ثلاثة عامة فإذا جاء اللفظ خاصا ومخاطباً به المكلف بنفسه فهذا شيء آخر إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أما قاعدة ثانية قضايا الأعيان لا تصل تدليلاً للجنوم فهذا النور حقيقة فعلاً مشهر قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعوم قضايا الأعيان يعني القضية التي نزلت التي وقعت لصحابي بعين أو صحابية بعين لا تصلح دليلا للعوم خزينة بن ثابت رضي الله عنه لما وقعت قضية اليهود مع صلى الله عليه وسلم رسول الله أكبر سلم وشهد من رسول الله أكبر سلم جاء النبي أكبر سلم شهادته بالدرح بشهادة رجلين وحكم بها مع الله تعالى فرض علينا في, في الحقوق المالية وما في حكمها شهادة الرجلين من الزجال أو عن كل رجل امرأتان فقدرنا رسول الله شهادة رجل واحد لكننا في قضية عين عينه قضية خزينه بالتابع وقال له من الذي حملك على دار قال لا في وحي السماء ولا أصدقك فيدع يعني إذا كان فيوحي في السلام مصدقه فشهدناهم بذلك نجعل من صدقه السلام بشهادة الرجلين لكن هلكم من صدقه السلام نجعل شهادةه بشهادة الرجلين نقول لا قضايا وأعيان لا تصلح دليل لهم هنا يتنازع الظلماء ويختلفون هم هذا الحديث نجعله قضية عين أو نجعله عام هنا يقع الخلاف من أنسئتها مسألة رضاعة كبيرة قال مولى ابي حذيفة صحابي تربى عند ابي حذيفة وام حذيفة ونشأ من الصغر عندهما ولما كبر اصحابه النبي وطاب عند شكم اليد وهم من مولى مولى ابي حذيفة رضي الله عنه والله فمنا أخذت, أخذت أبا حبيثة الحمية وجاءت أبا حبيثة الشفل من السلم وقالت ما كنا نعده ثالما إلا كواحد مننا يعني كأولادنا وإنه يعني خدث ما ترى أي أمر الصحة فقالت صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه أرضعيه خمسا تحرمي عليه هذه هذا الحبيث لنعلم من يقول قضية عني لا تصرح دليلا للعمل فليس غير ثامي مشاركا لثامي في هذا الشكر فليس الحر الكبير أن من قال لا بل الشبيه أصل لأن رضع كبيره أثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعيه خمسا تحرم فجعل المحرمية مركبة على الرضع والرضاع أثبت الشرع به المحرمية فإذا ثبتت للصغير ثبتت للكبير لأن النصر اعتبره بالكبير فعندي أصل أن الرضاع يوجد التحليل فجعل العدل كأنه يقول جعلته محرما لفي بالرضاع وهذا على لأن العدل بوصول لبن يسوي فيه الكبير والصغير وأنه كما أكثر في الثانسي وأكثر غيره فكل من ابتبع من امرأة ومشارب لبن امرأة خمسا حرم هذا من يقول إنها ليس في لقضية عين لأن وراء من العلة صارح للتعليم الذين توسطوا هناك من توسط وقال قضية ثاني فيها حرج ومشقة عندي أصل عام والوالدات مربعنا أولادهم من حولهم كاملين. فجعل أند رضاعة في حولهم وقال إنما الرضاعة من, إن من المجال فإذا معناه أن الرضاعة في الصغر وقال ما أنشذ العظم وأنبت اللحمه لكل حبيب عبد الرسول صلى الله عليه وسلم دينت أن رضاعة تنشج العظم وتنبت اللحمه وهذا يكون في الصغر لا تكبر إذن كيف يدعونها قضية العين يشترب في حقنك بالاستقراء وتتبع من فوائد من شاء الله عليه أن نضبط قضية العين أن يكون هناك أصل يعاربها فالأصل عندنا أن رضاعة للصغير لما جاء رضاعة الكبير على خناة الأصل واستثنيت وصارت قضية عين ممكن أن تقول قضية عين وما في شكم تقول من كان مثل سالة. وهذا بالله تطلعين إليه الناس لماذا؟ لأن ال ال ال الكبير إذا كان عند المرأة كابن الجار وابن العم إذا نشأ في بيت عمه أو في بيت خالي ويرى من زوج الخالي كأمه ينشأ عنده شعور أنه ينظر لها بهذا المعنى كأنها أمه كأنه والد فيبعد الفتنة سبعد. لكن أن يؤتى بالشاب ويطبع بالشاب ما يمنى أن يقع في الحرم ولذلك يفرق يعني ينظر إلى مؤسد الشرم أن المرأة تحرج يكون هذا كواحد من أولادها وأنه كان بينهم من الود والتراس والإحسان لهذا الولد ووجود الحرم للزوج فجاء حكم الله عز وجل ورحمة المتسير فنقول كل من نشأ في بيته وتربى في بيته وهو ينظر إلى هذه المرأة كأم وينظر إلى هذا الرزل كأب كما يحدث في الأيتام ويحدث في أبناء الجيران ويحدث في أبناء الأمومة والخؤولة ونفسهم فإنه يمكن أن يرتضع من هذه المرأة أو من بنت المرأة حتى يسور محرم لهذه المرأة لأنه ينزل منزلة الأن فيتخاشى سناسها لأنه مسأ خواك له والشعور والمعنى منزود فيه إذن يقول هذه قضية عين فانظر كيف في الخلاف بين غنبه يضيقون في قضية من قرأ رضعيه خمسا تحرم عليه لكن كيف تصير العبرة بحمد الله فقط كيف تطبق تقول لأن العلة ذلت على التحميل لأن العلة وهي وجود الضارع كأنه يقول المحرمية مرتبة على علة وهي بضاء وقد قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه فصارت جملة تحرمي عليه هي جملة حكمية حكمت بالمحرمية لأمتي أرضعتيه خمسا وهذا كما ذكرنا يستوي فيه الصغير والكريم كذلك أيضا الشراط في الحج والعمرة ضباعة رضي الله عنها أرادت أن تحت وهي مريضة الأصل يقتضي أن المريض لا يشن من الشرام لأنه قال تعالى من كان منكم مَرِيضًا أَوْضِهِ أَذَمْ مِرَأَثِي فَشِدْ يَفْلِكُمْ فأوجب الله على المريض الخديد فكيف يكون المرض عذرا في أنفسك والأصل يقتضي إتمام الحج والعمرة فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لنا فلما جاءت هذه المرأة وقالت إني أريد الحج وأنا شافية ذكر في سؤالها امرأه لينكت الشكوى وهو قولها شاكيه لما انا انها عندها حال يسحب معه الحج ومع ذلك تدشش نفسها وتكحمه في حد معه من هذا المرض بخلاف الذي طرأ عليه المرض بعد دخول في الاحرام والانامه فاذروا راينا على توقف هذا قالوا هذه قضيه خاصه تصحدني على العموم كل امراه جاءت تحرك تقول الحدثين حالث وإذا دعا عذرها ولت بطركة إحرامها لو كان هذا سائرا قضية ضباعة وقعت قبل الإحرام في ذكرين لأنها في المدينة وهذا بالإجمال أنها وقعت قبل خروج عن الزمسنج إلى ذكرينها لأنه قال أهلي واشتري بي وقد خاطبته في المدينة تسأله هل تحرك أو لا تحرك ووقع هذا في حدة الوداء فإذا كان قبل حسقا لها أهلي واشتريقي وإن حدثني حال ثم دعا عليه السلام إلى النقاط وقال أيها الماء كما يصحيح سبيب عائش من أراد منكم أن يهل بحجي ومن أراد منكم أن يهل بعمرة ومن أراد منكم أن يهل بحجي وعمرة فن يهل وما قال فليشتغ مع أن الناس يحدادون الشرط باجتماع أن يحدث طارق أو يحدث والمرأة قد يصيبها العذر وقد يطرع عليها شيء ولكنه من يقر الشرط ففهمنا من هذا أن هناك معنى في كون المكلف يتحمل للإحرام مع أن حالته مريضا ويتجشق الصعوب سنبقى النصر الذي يرزم بإهتمام الحج والعمر على من هو عليه ونقول الأصل في كل نسل يتم حجه وعمرته بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ونرخص في من أحرم مريضا أن يترخص بأخصة الله عز وجل ويشهد فلا يرم إحاق غير المريض بالمريض لأن القضية تعيني لا تصف الدهينة للعموم وبعد الغنماء يقول قضية تعيني الشرق أن تكون باستحادة كما في حديث الدهينة لكن نهما ذكرنا أنها فيها هو من التخصيص في الصورة التي ذكرناها وعلى هذا في القاعدة الأولى عن ما هو القاعدة الثانية تخلص بضع المسائل بشرط وجود أصله يضل على عدم إرادة الدهين الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول الثالث إذا دخلت المنفذة قبل صلاة الفجر ولا أوثر فهتصلي تحية المنفذة أو الوتر علما أن الوقت لا يمتسع إلا بركعة واحدة أثابكم الله في هذه الحالة تصلي الوتر تصلي ركعة واحدة وتدرك بها الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحيح صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد فأمر من خشي الفجر أن يوتر وبناء ذلك توتر ويكون في هذه المسألة السؤال هل يكون الوتر مصططا برفعته التخية عن القول بالتذاكر لأن بعض العلماء يرى أن مقصود الشر أن لا تجس حتى تصلي ولما كان أقل ما يصليه المكلف المكلف راكعتان من حيث الحصب العام تستثنى هذه الخاصة لأنه أمر بالوتر في هذه الحالة في الصلب فيقوم في هذه الحالة مخرجا على هذا الوتر وكان بعض المشاهد يقول يصلي الوتر ثم إذا انتهى من متر هقام وتكون جلسته خفيفا من هذه السلام كجلسة الخطيب يوما زمعة إلى جلسة فضينا الأذاء عند أذان المعذن في دعوبي الإذن الشرقية به والله تعالى من وحديرة الشيخ في مسألة الخلع إذا ما طلبته المرأة فطلقها زوجها بغير شرف فهل المهروف للرجل أو للمرأة سابق منها بعد الظلماء يقول في السؤال الأول الخطتان كو خطوة عن ركعة خطب الخطة الأولى وجلت صارت من أدى ركعة فإذا هو الإشكال في هذا أنه قبل الخطبة لكن يقول ذلك الثانية بعد ذلك لا هذا يرى أن الخطرتين قائمة مقام ركعتين ولذلك لا يتسمى فيهما وعمر بالانطلاق وترتبت عليها أحكام أشد من غيرها المخطة بالذخر كخطبة العيد التي خفف فيها النبي ووسع فيها على الناس إنشاء أن ينصر بالإنشاء أن يدفع يقول السائل في نسألة الخطبة إذا ما طلبت في المرأة فطلقها زوجها بغير شر فهل المهرج الأدري أو للمرأة الخلع له أحكام حاصة إذا كان المرأة اتزمت لحل عصمة الزوجية عن طريق الخلع يجب عليها رب النهر كاملا وأما إذا طلقها الزوج بدون عوض وبدون خلع لا يجب عليها أن تذعى شيئا مثال السورة الأولى تقول له لا أهيب قال لها خالعين قالت أجهد لك مهرة فطلقها عند الطاضي هذا هذه المثل ستصبح ترد لهم مهرة كاملة طلق في حال عدم المخالعة أن تقول له طلق قال لا أطلقه قال طلق لي فطلقها فلا يزبع حق شيئا لأنه من يقع بينهما ارتباط ومعاخذة على الخلف وبناء ذلك الجوج إذا طلق من اختياره أو تضرر من الزوجة فإنها فإنه لا نهر له ولا يجوز للمرأة أن تسر طلاقها. طلاقها من زوجها انشاء الله سلامتها عارفة بدون في هذا وعيدا شئيدا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن الجنة عليها حرام الله سلامه وعلا فالمرأة تتقل الله عز وجل في ذلك وتتعب عن هذه الأمور وتطلب الخلف المعروف عن وجه الذي دينه الله عز وجل وبيّنة السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وسلم الله وهل تتقل تكاريخ الزوات في المهر إذا خلعت هذا ليس بصحيح تكاريخ الزوات لا تتقل في المهر. وهذا من أضرب ما يكون أنوا في هذه القصور متأخرة يأخذون تكاليف الزواج وهذا من أقضح من يكون لأننا نمنع في قضاء رسول الله ولذي قضاء الصحابة ولذي كتب أهل العلم من نص على أن تكاليف الزواج تكاليف الزواج وهذا معروح تكاليف الزواج يكون في بعض الأحيان إلى مئة أم. وقد أخذ عوضها من الناس الذين دعاهم من الزواج عن طريق الهباس والهداء فكيف يأخذ تكاليف الزواج هناك نساء خاصة فإن فيه لم يتكلف فيها الزوج بعض الأمور وينظر فيها القاضي نظرة خاصة هذا شيئاً آخر أما بالنسبة للحق الشرعي الذي أثبته الله عز وجل أثبت السنة من السلم في كتابه وعلى الثاني وسلم أن المرأة لا تدفع له إلا نهرها ولذلك قالت الله عز وجل اقبل الحديقة وطلقها فطلقاً هذا حكم الله عز وجل ولا زماحة عليها إما أثبت فيه من زوجها هذا حكمه سبحانه وتعالى مخصوصا بالمهم أما تكاليف الزواج فهذا مما لا أعرف له أقصر لا في كتاب الله ولا في سنة الله وكل من نظر في إجحاق النساء ومطالبتهم بتكاليف الزواج لا يشك أن هذا تعطيب الرشاع الله فإن المرأة إذا كانت تتدوج في زمن هذا تتدوجها من لا يقل عنها فإنشي بعض الأحيان من حيث العزاء الولائم للنساء وللرجال وقصور الأفراح وغير ذلك أن الأمر المترتبة على الزوال الباهظة في الثمن التي تصل إلى مئات الألوف إذا قلها ادفعي هذا المال لأنها لم تستطع أن تدفع ذلك وبناء على ذلك حفظ إلى الله بخلقها من زوجها والشرع جعلها بخلقها وينبغي عنينا أن نتأمل ونكون بعيد النظر فإن الزوج قد استمتع بها وأصابها واتحل فرجها ولكن الله تكرر من وتفضله أعطاه النهر ومع ذلك يذهب ويطلب ما هو زائد وقد قال عليه السلام فله النهر فله المهر بما استحل من فرجه فجعل المهر لقائل سنته وإلا لكان السلف والعلماء يحبّدون للزوج أن يطلب شيئا من النهر ولو كان يحبّدون للزوج أن يطلب من النهر ولو كان يحبّدون باب المكارم ومن حتى إن العلماء الذين أجاذب أخذ الزائد عن النهر في فرص بين اشتراقه الزائد وبين أننا ننزل المرأة بدفت فك أخذ الزائد وأنا لا أرى جوابه كما بيناك المسائل الصلح والنكاح أخذ الزائد الذي أجابه من العلماء يقول مع قوله بالجواب قال خميع اللئامه الكرم يعني الذي يدعل هذا وعيد بله هو اللئيم أما الكريم ما يفعل هذا ولا يقبل أن يأخذ فوق ما فيه البتة هذا المرأة على المرأة تبتقل الله عن السجن تخاف من الله مع هذا نجعو أولياء النساء إذا كان مثلا الرجل تزوج امرأة ودفع في مهرها دفع لها مهره وعنده ضيق في مهره رجل ضيق يده والمرأة لا تريده ودخل عليها وتكلف بعض الأشياء الله عنه يقول ولا تنسوا بينكم فولي المرأة إذا نظر إلى أن بنته وأخته تسبب في الضرر عليه ساعده بالمعروف وقف معه بالمعروف فهذا المكان من مكان الأخلاق الحاسم من الهداف يقول له يا أخي هذا مهره وهذه عشرة ألاف مني أو عشرة ألاف منا او مثل ذلك مما يقدر فيه ظروف الزوج هذا شيئا آخر من ذات الحضر والإحسان لا من ذات الأرض والإنزان والله تعالى ما أعلم فضيئة الشيء يقول من السنة هو بعض يجعل الوجه عند الأرضان أسابق الله بسم الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن بعد فليس هناك الرسول من الله عليه وسلم ما يدل على سنية وضع اليدين على البرش وإحدى اليدين على البرش أثناء الأذان والذي استحبه العلماء في حديث السنن أن يضع سرعي في أذنيه لأنه أضلق في قوة الصوت وبلوغه ويعينه بعين مؤذن على ذلك أكثر والله تعالى عنه أسابقنا من فضيلة الشيخ لو كان المطار في داخل المدينة فليجوز المسافر أن يقصر ويجمع الله رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة فإن كان الإنسان على سفر ولو السفر ولم يخرج من المدينة فليس بمسافر لأن الضربة في الأرض الذي نص الله عز وذل عليه والأطر في السفر لاقتضي الظهور والخروج فلا يوصف الإنسان بكونه ضاربا في الأرض ولا بكونه مسافرا إلا إذا أسفر والعرض يقول أسفر إذا ظهر من قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت وأظهرت وأسفر الصبح إذا دانا ضوءه كما قال تعالى والصفة إلى أسفر فإذا ثبت هذا فإنه لا يفهم بجوازه وقف المتعلقة بالصفر إلا بعد الفروض من آخر عمران الندينة لا يجب أن يجمع ولا يجب أن يغفر الصلاة إلا إذا تحقق هذا الشرط فلو أدى من قبل أن يخرج من آخر عمران الندينة يزمد في الصلاة أربعة ولدمته الظهر في وقتها فلا يصح أن يؤخرها إلى وقت العصر جمها لأن رصة الجمع لا تستباكي للمقيم لا يستدفعه المقيم في هذه المثال لأنه في المقيم وعلى هذا فلابد أن يخبض من آخر العنوان ثم ورد عن بعض السبب في مصر الصيام من كانوا يفترون وهم في داخل المدينة أجاب عنه الأيمن من يمام القدامة وغيره لأن هذا اختيار منهم مجدهاد أخي من الجماهير السلام من الصحابة والتابعين والأئلة على أن رخف السفر لا تسباح إلا بعد الظهور والبروز والله تعالى أثابت من الله فضيلة الشيخ ما فقم التعمال زيت فيه دوار لتنجيب الشعار للمرأة أو تطويله أثابت الله لا بأس المرأة أن تستعمل الدهون الطاهرة والمباحة لتسريح شعرها وقد كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعر وقال عليه الصلاة في حديث النساء اكتحني وهو حديث ضعيف لكن هناك حديث أطوى منه في تسريح الشعر اللي يدهن الإنسان كل يوم يعني لا يسريحه كل يوم لما فيه من المبالغة ترى رسول الله أن ينتشف أحدنا كل يوم إذا ثبت هذا من حيث العقل يجوز والنبي يخبر الدهون النجسة وهي الدهون المشتقة من الميتات أو الدهون التي تكون من المخدرات كالحشيش فإن ذيوت الحشيش تؤثر في الشعب تبع له وهي محرمة ونحوها من الزيوت المفضورة فهذه لا يجوز التي تكون من مساحقة التجنيد التي تكون من مواد نجسة أو من مواد مخدرة هذه كلها لا تجوز تضغطها إلى أن الأطباء ذكروا أن تسريح الشعر ودخول مادة الحشيشة في البعض تؤثر لأن الجذب ينتصت هذه الأشياء ولذلك العياذ بالله قد يسببت إذنان في بعض الأحيان كما ذكروا في بعض الأطباء إن إذا كان زيت ونفذ للجسم وعصرت مادته ربما أنها لو تركت يوم من الأيام نصيبها الصداع وتحدثها أعراف قريباً من أعراف الإجمال فتتقى أن هذه الأنواح من الزيوف المستحضرات التي لا يجوز استعمالها واستخدامها والله تعالى أثابت من أخضرات الشيء ما نصيحتكم للزوجة المتجمة التي ستتذجر من زوجها أثناء طلبه وتتمنى لو لم تتزوج طالب علم ووقفت أمامه عائفاً في طلب لا والله إسك المنتزم المنتزم بشرع الله المحب لله المحب للطاعة الله والمحب لكل شيء يحبب في طاعة الله عز لا والله لا تتطالد أنها منتزمة صادقة في ذلك وهل هناك أفضل وأكرم أحب إلى الله بعد الأنبياء من العلماء العامين وهل هناك شبيل للعلم إلا بطلبة فمن تذجر من العلم وكره العلم سعن وقالت في بسانها أبو عياذ بالله لا تتمنى أنها لم تتزوج صالح علم فنفى الله السلامة والعافية الحوذ بالله من الخزنان والحلان المحروم من الحرم إن العبد ليتكلم بالكلمة من فخط الله عز وجل ما يقيل هدانا ما هو, العلم, ما هو العلم, العلم قال الله قال رسول العسو السلام فإذا كان قادة أتأ... يليتني لم أتزوج طالب علمي يليتني لم أتزوج بعالمي أو طالب علمي فإن هذا من أعظم العقوق من الزوجة لزوجها لأن هذه الكلمة تخرجنا المرأة ولا تدري من الذي يتركب عليها تحقير ما أمر الله بتوقير وإذنال ما أمر الله به إعزال وتحقيل لنفسية طالب العلم لأنها تدمر من خلال هذا... هذه الكراهية من خلال هذه الكلمات القاسية القارثة حبما فتمثي بني فلا شك أنها كلمة عظيمة وهذا الشأن في كل شيء فيه طاعة الله عز وجل ومع الله لا يجد في أحد أن, أن, أن, أن يقول مثل هذه الكلمات فمثلا لو كان عنده عام يعمل ومحافظ على الصروات يقول يا ليسني من آتي كما يقول دعون درغان عن دعون صلى الله عليه وسلم أصحاب المؤسسات الذين لهم صار في جنيوية إذا إذا تخلف عماله في صلاة الجمعة أو الجماعة ليس التخلص طبعا الذي فيه تلاعب هذا الشمع آخر والتخلص الذي فيه تلاعب ينبغي نعلم أنه ليس من الصلاة إنما هو من نفس العالب الذي ليست عنده أمان يحفظ فيها اللغة ويأصد الضرورة بقدر حادثها وبقدر وقتها لكن يقول يا ليته لم يأتي بهؤلاء العمال المسيح حتى يتمنى أن يكون جاعد عمالي الكاثري تنفى الله السلامة العافية اللهم إنا نعوذ بكم الحين البصيرا ومن زاغ أزاغ الله قلباً بالعياذة بالله هذا من الزيث أن الإنسان بالعياذة بالله يتهكم ويستهجم في طلاب العلم من أولياء الله عز وجل خاصة إذا عرفوا بالتمسك بالزين وبطاعة الله عز وجل أو نفع الله بهم أمه وصالحة أحوالهم بالعلم هؤلاء ينبغي أن يكرموا وأن يجلوا وأن يهاموا على طلبهم للذن وأن تُجذل كل الأشراف التي تثبت أخزامهم على هذا الطلب لأن الله تعالى أمر نبيه يقول له وَلَا فِقُرُدِ اللَّذِينَ يَجْعُونَ عَبَّهِ مِنْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِينَ يَلِيدُ من فوق سبح سماوات يعافل عليه الصلاة والسلام في طال إِن هذا السوء الحرم من جاءه الآن ومين يبريك لعلهم يسكى هذا جاء طلب إِن هذا النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبح سماوات وعاتبه في مجلس واحد وكيف بمرأة كلما دخل عنها زوجها تذمرت وتسخطت وكذلك إذا حضر مجالس العلم تذمرت وضاقت إن مذة الدنيا عادلة ثانية ولو مكت الزوج عند قدمها حقها وحقوقها واستمتعت به ما شاء فإنه لا خير في تلك الشهر إلى من ذلك الوارد ولا بركة في دوانه ولا في شهو ولا في لده ما لم تكن بطاعة الهاتف وكم من طالب علم يخبش عن أهلي ويخبش عن ولدي ويخبش عن فقوق أهله ولكن الله يضعن بركة له في عمري وفي وقفي لما لم يخطرنه عن أفا الله تولى هؤلاء خاصة كل هذا العلم الذين عدوا بالصناح والخير ومحبة العلم محبة صادقة لا يجب إلى أحد المخذرين حتى في المجلس, المجلس. تزاحمه وتؤديه ربما تكون حجرة عثرة لأنه بدل أن يأتي المجلس من شرح الصدر ينقبض من فضرفاته حتى ولو كان بأي شيء ولو في مجلس يسمح الأصوات حتى لو أصوات الجوال أنه لا أبال أقول هذه حقيقة أي شيء مكدر على طالب العلم يسأل من كبر أمن الله عز وجل. لأنه في روضة لعيابة جنة الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وجبت لحبة الله لطلاب العلم الذين جلسوا له سبحانه وتعالى من أجل طاعته سبحانه وتعالى فأمثال هؤلاء يكرموا ولا يهاموا يحزوا ولا يذلوا ويوفعوا ولا يضعوا فلا يجب بالمرأة أن تقول هذا الكمال وعليها أن تتبع لله وأن تصفر الله عز وجل وأوصي زوجا تجرؤ امرأته على التحكم بالإن وأذية البنان أو تحقرة أن نصيها أن تلتجم بالأدب وإنا طنقها وأبدله الله خيرا منها فإن الله تعالى أنذى من فوق سبع سماوات في المنافقين الذين استجدوا في القراء كثاء آياتهم المعلومة بأنه يبغي الإنسان أن يتخل فيها وطالب علم يدس مع الرأة بهذا الشكل يعظها ويذكرها من ما يسلم وتكفر من ذلك ويصف من لها فإنه لن يستطيع أن يتفكرها لن يستطيع أن يبقى على طالب العلم ومسؤوليات العلم بعد العلم أعظم من مسؤولياته وهو فغدا ستخذل عن الدعوة إلا الله وتخذل عن الخطأ وتخذل عن المحاضرات وتخذل عن توشية للناس وحينئذ تنفق بركة علمه إن أطاعها فنفس الله العظيم أن يهديع إله سواء السبيل ثم هنا وصية أخيرة أختم بها أنه لا يعني هذا أن نفهل جالب حقوق النساء فعلى طالب العلم أن يكون دينا تقيا يعلم أن المرأة حقوق يفضل العلم ولكن لا يعوجها حتى تذكر طلبة الإن عليها أن يركض وقتا وأن ينضي الوقتا نعم في بعض الأحيان يضغط الرجل إمرأة إلى درجة تتخشى على نفسها الحرام وتخشى على نفسها الفتنة ففي إذن هو الذي يأتب وعليه أن يتق الله عز وجل. وأن يحفظ من مرأة حقوقها وأن يجلع بين طلبه بالإن وقيامه بحقوق أهله وولده انظر إلى عمر بن خطاب رضي الله عنه ثاني رجل خبئنا بعد رسول الله وسلم وعزه بك صل الله أن والله كان يتخلف عن نصف منه لأنه كان يشهد اليوما ويذهب إلى مزرعته من الثاني وهذا ما يضرح مساجحا لأن هناك حقوق لو بيئ أهل الإنسان ربما وقع في الفتنة وضع آله علمهم الله العظيم أن يعصلنا من الزلم وأن يوفقنا في الغلم صل الله